you、mm -hmm. ك ن ا ك اغرب للظروف أ ن ا دائما أ خ و ل ه ا عن الاي ب والاور ا ت كسيستم بس ا ل أ غ ر ب للظروف يعني ممكن حتى بعضكم م ع ا د عليه ممكن بس أ س م ع ه ا لكن أ ه م ي ت ه ا تعتبر م ر ة ك ب ي ر ة وفي بعضها ا ل خ ط و ر ة اللي نسويها تعدي حتى ممكن الاور ا ي ش زي ك د ه طيب لقد <تصفيق> نعمت أ كل المشاهدات ا ن ت ي <تصفيق> ن ت ف ه م و ن فلا ف ت ه م و ن بلغوية أنا أ ت ك ل م ج ا ل ت طريقة ه يجبون س ؤ ا ل بها ا ن ا ع ل ل ى ا ا ت ه ذ ه ا س ت و أغررت ع م ت ه ا و أ ن صح؟ هذه ب س م ع ل م ا ت في ا ل ب د ا ي إيش ة نعمتها ي أكديني في ي ا ل س 何か言ってたの الاي ال ال、まあ、جي م م مكان في البلاد بارد ما عندكم اي مكان في الاي ج i g m ما عندكم أ ي شي ء الفرق بينهم أ ن ا لو طلعلي انتي بودي من المستخدم اللي تطلع الانتي بودي حقا ما حكم كثير فيه يعني أ انتو اخدتوا أ مع أ س ت خ د ا م ا ل ك ي ف و ت ط ل ع ل ي لو ط ل ع ن ي <تصفيق> نوع الانتباه لن تتمكن من ا ل ي ش م ح ا ض م ه م ة ل أ ن ه في الكيس إ ن شاء الله ل م ا ي ج ي ك م س ي س أ ل و ك م بعدين ما تطلعوا تطلعوا اشتراك ل هذا مثلا نفترض انك في عجله ن او ط ف ي ع ج ه ي ث ي س أ ل و ك م أ س ئ ل ة ما حتى في جوده ا اذا انتم ما تفهمين بهذا مو م ا ت ف ه م ي ن ا ما تفهمينه يعني م ث لو ا ل ط ل ع ا و ي س كيف لويس السيستم؟ لا لا لا لا لا لا لا سيكون لا لا سأعطيكم د لا لا لا لا ع لا م من لا و و لا لا لا لا و ي ف ن لا لا لا لا لا نفس لا لا لا لا ي لو لا لا ي لا لا ما اهتم بالالجي ا ن ت و ليش كيفكم حار الكلاس تصريحين حار حار ايه اليوم ما ن انا اهتم بالالجي ام الا بحكايه بس من الالجي ام اللي الوحيد اهتم بيه ا ن ت يكونوا هجوم الاي بي ام بس خلاص الاي بي ام س ي س ت كل اللي انت مضي حدها الجي ام خلاص؟ ب ق ي ة الار اتش ا -G, g, g خلاص هذه ا ل أ س ا س ي ا ت ه ذ ه البلطات نيجي للاغلب لبرو عندي نوعين يا ا g m ي ام يا اي جي جي الاي جي ام مو م م ت ه فينا ونحطيتلكم معاها هنا طبعا هذا اختصارك يعني أ ن ا من حاجه ا س أ ل ك م عن هذا انا بصفه خ ص ل ص الموضوع 私もあれば。 هل ي م ن ل ت ص و ر من الممكنه م ا ل م م ن ه م الممكنه م الممكنه م ي الممكنه من ا ل م م ك ه م الممكنه من ا ل م م ن ه من ا ل م م ك ه م الممكنه من الممكنه من الممكنه من ا ن ه من ا ت م م ك ن ه ن ا ل م ك ا ل م ن ت من ا ل م م ن ه ا ل م م ك ن ن الممكنه م ي ا ل م م ن ه الممكنه من الممكنه من ا ل م ن ه م الممكنه من ا ن ه من ا ل م م ن م الممكنه من الممكنه من ا ل م م ا ل م م ك ا ل م م من الممكنه من ا ل ن ه من ا ل ل م ه من ا ل م م ن ه م ا ل ك ن ه من الممكنه من ا ل م ك ن ه من ا ل م ك ا ل ن ه من الممكنه ا ل ت ر ا ن س ف ي ج ر ر م ا ل ش م ك ن ه سلام سهل س ل سهل سهل سهل ا ه سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل ن ا في ا ل سهل سهل س ح ق سهل سهل و ه و سهل ت ه ل سهل س ي ل سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل س ل و ر م سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل س ي ل سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل سهل ي ه ل سهل سهل سهل س ل سهل سهل سهل س ل سهل سهل سهل سهل سهل سهل س ه سهل سهل س ه سهل سهل س هاي من يعرف الكيب لغد ب إيش أ ه م ي ت ه م وأنا بالنسبه لي هذا يعتبر أ ه م س ي س ت م م و ج و د ل أ ن ه يعتبر خطورته تكون في بعد من بعد الارز فمن يعرف من أ و عد عليه ا ل ك ل س ي س ت م إيش ممكن يسويه طبعاً كل من يرمي الملكه الملكه بس إ ي ش ت ط و ا ل ك كيف طبعا ً شباب انتوا عارفين ان الملكه الملكه ا ل م ل ن و ا ع ث ل ا ث ة أ ن و ا ع م ل ك ي ا ل م ل ك و ا أ ن ت م ل ك ه ا ل ـ a م o صح؟ هو ناتشورال هير تركي ع ن ي معناه أ ن ا وكمان أ ا ب س أ ل ك م ل ي ش هو يعتبر ن ا ت و ر ا ل هير ي ن ا أ و الغضبان انو الطالب يفهم يفهم طيب ل أ ن ه لو جاء غيرو ايش إ أ س ئ ل ة غيرو ا لك ما انتو ا فهمين فتحت في الجو ط ي أ ن ا ليش بالذات الاي بي او جسمه ما يحتاج أ ن ا أ ن و ا ل إ ن س ا ن دم أ و شيء و هو يكون اصلا ربي عندو الانتباه المضاد ي ع د اردت ن اكون بهذا الامر بهذا الامر بهذا الامر بهذا الامر بهذا الامر بهذا ا ل م ر بهذا الامر بهذا ل ا م ر بهذا ا ل ا ر بهذا الامر ب ه ا ل ا م ر بهذا الامر ب ا الامر بهذا ل ا م ر بهذا الامر بهذا ن ل ه ذ ا ا ل ا ن ر بهذا الامر بهذا الامر بهذا الامر بهذا ن ل ا م ر بهذا الامر بهذا الامر ه ذ ا ا ل ا ن ر ه ا ل ا م ر ب ه ا ل ا م ر بهذا الامر ب ا ل و م ر ب ل ه ذ ل ا بهذا الامر بهذه ا ب ه ذ ا ل ر بهذه الامر ك ه ذ ه ا ل ا بهذه ا ل ا م ه ذ ه ا ر ه و ه ا ل ا ر بهذا الامر بهذا الامر بهذا الامر بهذا الامر بهذا ا ل أ ن ت ي دي ما عنده أ ن ت ي دي إ ل ا لو ن ج ل ه ا دم في دي أ ن ت ج ي ن دم بسيط بعدها تسمع الكون خ ل ا لكن ب ا ل ن س ب ة ل ل أ ي بي او من ا ل و ل ا د ة مع النمو يتكون ا ل أ ن ت ي ب ا د ي هذا ط ب ليش ما يتكون الانتي ب ا د ي هذا رايكم ما ا ينطل ن ل تعرفوا تكوين ا ل أ ي بي او هل هو علاقه بالكربوهيدرات الايد هو ت ك و ي ن ي ب ا ر ه عن مجموعه سكريات ا ل أ ن ج ي ز ي نفسه السكريات هاذا أ ن ا اتعرضها في ا ل أ ك ل في ا ل ف ا ر س لو أ ص ب ت في ا ل و ن ز ا منعرفش ا ل ا ي ر س جسمي يتعرف عليها لما ت د خ ل ونتقود لو هي م و ج و د ة في جسمي لو أ ن ا حصله دم ايه وتخلي شجر تكوين ه آ ي ه جسمي ما حيكون موضوع جدا ل أ ن ه نفس العيد سوف حيتعرف عليه ا سيف ا ن ج ي ز ي م ع ا لكن لو ت خ ل ي ل ش ج ر تكوينه ش ب ه البيف الجسم هيكون انتبي فهذا معنى هو ا ل إ ن س ا ن عشان تركيب الشجر يتكرر في ا ل أ ك ل في الانفاق فالجسم ي تعرضين لكن ب ا ل ن س ب ة للاضفه تكوين الانسجين اللي فيها عباره عن بروتين طيب ك م ب ل ي ك ا ت د ما هو زي ممكن تتعرضيلها إ ل ا بدك تلعب قال سيد س محمد حمد قال ان هناك في ص ا شكرا شكرا شكرا هذا الاختبار الاختبار صنع ح أم اجي لكم؟ ايه و صح <تصفيق> ايه جي ي أ طبيعي خلاص ف ل م ا ا ل أ م ت ح م ل ببابي سواء الا او ب و ي O ا ل ا ن ت ي a ب ي انتي و ل ه ا ا ن ا لوجهتي ي ا ن ل ل س ه ويحجب ا ل ب ا ي هموت لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل ب لا لا لا لا ل ي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا م ا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل لا ا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا س يصبح ن لدينا هناك ت ك س ر لبعض الخلايا وجندس ي لا تسمع بعض ا ل ا ح ص ا ر يضعون ا صفار أ ويقومون إلا أ ا ل ك بوبيلايت ا ل أ ليس لدينا مشكلة. لو الأوم هي الأو. يسللوا كانت تحت فالطفل جندس لكي كل يكون الأنجل ك ولكن ن جديد في <تصفيق> ا و و تتحول ر ب ي لي و ج يجب في السلحة ت <تصفيق> خ ر مع يوريك وخلص ل ا ان ي فلو ك ا ن ت ا ل أ م ي لو ا ل أ م و ا ل العام يران ا لكن يجب ي مثل ان ل م ما ع يكون أ ي ا ل أ م أ ن ا ل العام أ ت معكم هذه هي الانتباه ـ ضد الا و ب بس هي الحاله الوحيده ة فهم احيانا ما ي ه ت م و ا ب ا ل ـ الـ الذي Geomorative Disease the Newborn يحدث ب س ب ب ه لفصائل ا الا نجل ن ي ه و اللي أخذتوا الـ أنت ت R-H هذا ع بو ر لان ه ا ل ب ا ب ي لو كانت ا ل أ م ن ق ط ت بس والاب بزنطه خلاص و ا ل ب ا ب ي أ خ ذ البزنطه و حتى ا ل أ ب ل أ ن ا ل أ م أ و ل مره ة ا ما ح ي س ي ل و شي ء بعد كدا ما حيحمل طيب اذا ما أ خ ذ ت الرغبه ما فيك انتقامينها هذه البصيله خلاص طيب ا ل ب ا ب ي ح ي ت أ ث ر في أ ي مرحله سكن سيليستر ممكن ي ب د أ ي ت أ ث ر يعني بعد ما يعدي المراحل ا ل أ و ل ى ل أ ن ه وقتها يكون ا ل أ ن ت ج ي ن حقا دي ن يضع ب الانتجين ن س ب ة للكل ي شباب م ت ع ف ي ي إذا مرة ك ل م عن ع ي مرة ه و م ر ة منه خلاص؟ <تصفيق> بالنسبه للكل يا لموليتك شباب تسيير من ي الكل لان و ل د و ي د خ ل م ن دم ا ل ب ا ر س ه في جسمها في لوكيل ا ل ا ن ت ج ا ن وجسمها كانت على انه يوجد فرنك جين حيث يحتاج للمدرسه هذا الامتجان ب ي م د ا ي ة الرئه ي ي ب ان ي الـ م م ك ن ي ل ح ق ا ل ب ا ب ي م م يعملوله ك ن ت ر ا ن س ي جسمها ن ت يجب ان يكون م لك ا ل ل م ت ج ا ن س ي جسمها لانه ل أ أ ص ل ا ً ما هيخليه يكمل النمو ليش طيب من ا ل ب د ا ي ة بدي ليش من البدايه الحاجه لانه الكل أ ن ت تجي تتكون من ا ل ب د ا ي ة طيب من ا ل ب د ا ي ة مو زي اللي أ ن ت تجي تتكون في السكن سيمستر طيب اسمك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> طيب أ ن ا إ ن س ا ن يكون ع ن د ه ما عندو كاي اكس ما يكون عندو هذي سموها مكدويسين ت درامك ما يكون عندي اقسم ل ل ك ي اكس ت خ ي ل و شايفين هذا كافشكو كنزيغا او كنو و ز ة في ي ب د على ا ل م ب ر ا ن تخيلو ا سحبها ت ك ي ف ش ك ل المباني ر سيئ زي ما تبدو طيب ا ك ي التغيير ا ل ل يصير ي في الشكل ا ل م ن ب ر ا ن يكون بسبب عدم وجود الكايكس عدم وجود الكايكس يسوي مشاكل في الشكل شكل ا ل م ن ب ر ا ن ل أ ن ه هو داعمي للبريد ا يسوي مشاكل في شكل المنبريد ي ض ا ف ة إ ن ه مستحيل يكون عندك الانتجار ك ا ف يتكون و ا ش ي ا تجنيه فيه وزي كذا م ع ن ا ه